حسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أحب التنبيه إلى أن غدا وبعد غد الثلاثاء والأربعاء لا يوجد درس درس الخميس في شرح العقيدة الطحاوية باقي كما هو في وقته اعتبارا من السبت القادم يتحول الدرس الى بعد المغرب في كرسي الوالد حفظه الله يوم السبت القادم نبدأ باذن الله تبارك وتعالى في قراءة منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي السعدي رحمه الله تعالى نعم احسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل جاء في النسخة التي بين أيدينا من شرح التنبيهات السنية قوله فإنما هم متبعون للكتاب والسنة فهم متبعون لا مبتدعون مقتدرون لا مبتدون فما مقصود المؤلف بقوله مقتدرون لا مبتدون ليست مقتدرون لعلها مصحفة إما عن مقتفون أو مقتدون لعلها مقتدون فتصحفت من الطابع نعم أحسن الله عليكم يقول ما الفرق بين ضلال هذه الفرق أو المذكورة في الحديث والضلال المقصود في فاتحة الكتاب قوله ولا الضالين قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذكر أهل العلم في معنى الضالين في الآية هم من كان انحرافهم في جانب العمل من كان انحرافهم في جانب العمل أن يعملون بلا علم يعملون بلا علم والضالون هم الذين انحرافهم عن علم يعني الأولون لا علم عندهم فضلوا بسبب عدم العلم وعدم الفهم والبصيره والمغضوب عليه هو من عنده علم لا يعمل لا يعمل به فالضال هو الذي يعمل بلا علم والمغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل ولهذا قال أهل العلم من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والحديث الظلالات هنا متنوعة في, في فيها ظلالات علمية وفيها ظلالات عملية نعم أحسن الله ليكم يقول هل ذكر افتراق اليهود والنصارى قبل افتراق هذه الأمة قرين على أنها أمة الإجابة نعم ماذا استفاد منه ذلك وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لي افتراق الأمم التي قبلنا، ثم ذكروا لافتراق هذه الأمة ايضا يشهد له قولوا لا تتبعن سنا من كان قبلكم. إذا كان قد علم وتقرر أن الأم الأمم التي قبلنا تفرقت إلى فرق وانقسمت إلى أقسام، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبعن من كان قبلكم. إذا كانوا تفرقوا أيضا سيوجد في الأمة تفرق كما وجد فيهم أحسن الله ليكم يقول هل تفسير التوحيد بإخراج اليقين الفاسد من الأشياء على القلب وإدخال اليقين السليم هل هذا تفسير صحيح؟ هل هذا تفسير مبتدع هذا تفسير مبتدع الذين ما فهموا التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول غلاة الجهمية نفاة الأسماء والصفات هم من هذه الأمة فهل هم كفار أم لا الجهمية فيه من يلقب بأنه جهمي لتأثره بشبهات أو ببعض شبهات الجهمية فيقال عنده تجهم أو فيه تجههم أو نحو ذلك ممن تأثر بشبهات الجهميه وهذا لا لم يكفرهم أحد من اهل العلم اما من اسسوا هذا الباطل ولم يعرفوا بامانه ولا ديانه وانما عرفوا بالمكر والكيد والعمل على اضاعه العقيدة والعمل على فساد عقائد الناس فهؤلاء أهل العلم قالوا كلمتهم فيهم وحكموا بكفرهم لما علم عنهم من أمور تدل على أنهم ما دخلوا, إلا ما دخلوا في هذا الدين إلا لافساد العقائد وتخريب ما عليه الناس من دين وطاعة واتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم يقول كل يوم نصلي في المسجد النبوي ونصلي على الجنائز في ونتقلب في مجالس العلم ولكن نشكو قسوة في قلوبنا فما العلاج نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال جئت أشكو من قسوة قلبي فقال أذبه بكثرة الذكر أذب هذه القسوة بكثرة الذكر أي ذكر الله والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلوب ويذهب عنها قسوتها ورعونتها وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب ومن مجالس ومن مجالس الذكر التي تطمئن بها القلوب وتذهب عنها القصوة ومجالس العلم التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويوعظ فيها الناس ويذكرون ويعرفون بالله وبالعقيدة الصحيحة وبالدين القويم وتتلى عليهم فيها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المجالس مجالس فيها عون بإذن الله للعبد على صلاح قلبه نعم أحصل الله ليكم يقول جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد في آمن من أمة الأوثان قالوا من المعلوم أن عبادة الأوثان كفر فكيف يجمع هذا مع الحديث الذي مر معنا ستفترق هذه الأمة وكونهم باقين على الإسلام لا ما يقال ان هؤلاء باقون على الإسلام من يعبد الوثن ويعبد الصنم لا أحد يقول أنه باقي على الإسلام وإنما الذي باق على الإسلام الذي عنده شبهات في فهم بعض المعاني أو بعض النصوص أو أول بعض الصفات تأويلات على غير بابها أو نحو ذلك اما الذي يعبد الوثن يعبد الصنم يعبد غير الله هذا ليس من امه محمد عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم كيف يكون مسلما وهو يعبد غير الله وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ولا قد أُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِن أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطْنَا عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الْسَّاكِرِينَ هذا ونص الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكينا إلى أنفسنا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 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا أن اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم أيدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عنا وإياهم ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا وغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلام والإسلام والمعافاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 استغفرك pray for اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد alayhi wa sallam ala